لا نراك في ضلال مبين قال يا قوم ليس بي ضلاله ولكنني رسول من رب العالمين ابلغكم رساله ربي وان اصح عليكم من الله ما لا تعلمون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 قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أ فلا تتقون قال الملأ الذين كفروا من قومه إن لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين